مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَد أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى